الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى من آياد الطبن إياكو إلى آياد السلطن إيا الشن سورة الزغرف آيادا إن نقبل الله من آياد هوريكو عدنا من أحد كبا خلق السماوات والأرض سمدي أرضض أبو ري لا يقولون نوح إله خلقه النوح أبوري العزيز الليه قالبها العليم أوجاء الذي الليه بع أبوري جعل لكم الأرض للكائن كي لمهد جول وجعل لكم إذن كي ل فيها أرض لح السبل ودوين أذبرها النحضارية تجج مرتان لعلكم تهدونا سأدهن أنتان ومشي أك سعتين أجرتان والذي الله الله ويا أبوري نزل سودجه من السماء سبد حجه ما انبي كسو دجي ياسو بي قدر حساب فان شرنا وان كن نولين بي بي ما يتدمات او اباره كذلك سداسا تخرجون الذين صبحين دونا سدا تلك ميد كهل انكن ايدن هري الا ابارتاا مركو روب كهل والذي قالها ويك ابو ري خلق الأزواج النوعيال فاربداً إذن أبوري كلها دمانتين نوعيال فاربداً قمر في الضيحة سمدية أرضدة تلال في حقاقية قوبة أي خضرات كبداً إذن أبوري كلها دمانتين والذي قال الله ويخلق الأزواج النوعيال فاربداً بكلها دمانتين وجعل لكم إذن كيئة من الفلك الدونتا يولن عام نعموليذا ما تركبون وحد فوشان يتستوى إن تذكر نقطان أطفوشا على دووره دبر ثم تذكروا أطحستان نعمة ربكم ربجي النعمة ديسي كل نعبي إذا استويتم مرك أطفوشا عليه دشيس وتقولوا أطلاعدا سبحان وحانز ذهن الذي عليه سخر لنا ناسق لهذا كان وما كنا منا من أن نحن له شيئا مقرنين كوي أودوله منا أن نحن وإننا Elä Rabbina Rabbiga Allah Subhanahu wa Taala samadi arda la Wa Allah Abdulk Guguli Wa Allah Bihi nur. ala O din tayo abara dogi سيدا دل كأله إنه اللي يبغى شيء نوع إنه أرنو محسوسه يا صوب إنت الله ينجم مثاليه الله أبوري ولاها نعيال فرباً أبوري نعموليد النعيال فرباً بو أبوري حويانك النعيال فرباً بو أبوري شمسة دي قرعت أبوري سمادية أرضت marka nucmooyadu marka laleeyahay waxad fuusan waa geel kaliya leefka looda waa keen nabi guudii calayhi salaatu wasalaam nimba saxfuulay markaas ay tiri wariga deg بركاتنا بركات كافوريسا قل يا وحيه نبركات كافوريسا جيل اللوجة شيدا جونتو جونتر لكن نبركم باركة فوله دوشة إن الدور كهنتا فوشان ودنيما ديال خصوصاً سبحان الذي سخر الله محمد عليه السلام مركو فوله بسم الله بركات سال اللعبة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا ما كن الله مخرني و انا الى ربنا الله مخالفو نالي ارتمو خيت في المامسه سقط سا. كان هدا سقطو اد ميل كو سقطو يادكي اخر ياد خوسو سنه تو بربردغ سدا ugu socona yaanu u yeelanen xagga Alla noo waanu socona xagga Alla waanu socona hada socodkoodana waxa Alla الله الصمدية أرض الله أبوري نزلت من السماء السماء الحجدة ما أنبيك سودجية بقدر قدر حسابا ومثل هذا كذب سوء قوة فتحه آه قوة وحيلة تبين أفنين آه فأشرنا وكونوا لين به بياه بلدة ثين مقال ميتون أدمت هاي مقالة دم توادقرني سواميل أبار كذلك سداس نمكاد نتلوشون عليه يخرج للناس شيء محسوسه yashaa adan arag lugu lugu miisaalin walidi allah wuxuu khalaqala azwaajan iyo uyaal farbadan oo khalqiga abuuray kullaha damantay wajala wuxuu idin yeelay la kum idin ka minal fulki doonta xagga walacna minnu uuleena ma tarka bun waxa fuushan oo waa aurta way iyo geela arabtaha ta geela dadig bay fuuli ku ودون تلفت إذا جديها إذا ثم تذكروا عاد حستان نعمة ربكم ربجي النعمة وسيد الدين كل عبائه إذا سويتم مركع فرشان عليه دشيس وترقولوا ضبع أذنا سبحان الذي أله به أن زهنه فن لنا نوسة هذا كان أن فرشناه وما كنا ما أنانهان المغرنين كوا أودل وإنا عنا قن إلى الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله سبحان الله سال الله رفوليا وجعلوا لله من عبادها دوميس عقد جزء قريب أوجي له أو ملاكها إن الإنسان الضد كسيدي سبلا كافور قال لم بدنا وجمبين وعدو قال لم يدش عددهي أميت خدمه حكية شيئا بما يخلقوه أبور حج سبنات قبله وأصفكم إذا كنا bil biniin wiilal idiin dooreey wiida buushir markaa loogu bishaari axadoodu بما bimaa shay daraba ay u sugeen Allaahille lil rahmaan ma sala su الله haa la isugeen dalawu aha wajihum wajigeeso muswadan kumadu waan cadeeynu u cilbax qufsan siman oo midna u ku de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 waddigu shuumto madab و bii xudb xulsan yahay oo waxa ku fikareeyaan biya disha madu libaad ku deysa nil carab aqabad ba fuud la مرك عربته هيركاس <تصفيق> يكبرون له تاني مرك يكبروه محموم ويفي عينه <تصفيق> رجاي إسلام لكن يعاقبدها يسخره مرك ما قبده هي يسخره نتو الله سمايصو ييجونو يللو دورال عقلهم دور ويجعلوه حي يللهه الله من عبادها دوميس عقد جزء قريب وملائكتها قبدها الله إن الإنسان ضد لكافورون قالني ما بدناه يموبينه عدور قالني ما دي سكر صانه شيء مما كي يخلقوا وأبوري قريب كم إذا بنات قبله وأسفاكم يدين كنا يدين داراي بالبنية الأولى وإذا بشر أمرك لعوب شاري أحد يوم يتقعد بما شيء ضربه قص قال للرحمن الله الرحمن مثلا تصالحان ذل وحوا وجهه وجيس مسود كيمده وهو استونا كذي من علب وإحساسها هي وأي سام يسكتين بألاوسكان أو من أحد ميأي ألاوسكان ينشئوا اللجو في الحلية كل كولن وهو في الخصام الدودة غير مبين قعدة غير كئة وجعلوه حي كي على الملايكة ملايكة الذي نملايكته هم يوم الرحمن الله أدمي ساناس قبل كي كيالن الشهيدون مييجا جبتشوكه آخر كم أمر كور أبوري يوم قبلها لقدي كيي مييجالتشو sanad tub wa u qorayna shaad oo marxaatiga beenta ay qeleen wa lo qor wa lo diwaan Ayadu wiisulinu wala walidi aydu wax weey ahla kool koolinta waxa ay kabdhuhu waxay ku soo kareen qoyskooda markay la joogan waala qorhin oo xaladaa lo gelin oo wala korin oo dibka wa looga bay wa kool aan doodan wada marka hadalku inuu Kakala kala fakada suugaal haweenka deeyada ilbaxayay iskuulad ka galeema ah ilbax ama haweenkii hore caadiga ahayd bay adooday ay ku barbaarayn jago waxa aad ifa marka waxa laga yeyo taqaana in hadalku marka saasa وإذا الله قبلي إنتهى الدببي بقاله ما ك هو الله وليد بيسو جه لبا هدنا هو قبلي يده جه هدنا ملاك سبى قبلا كشى جه هدنا ويا عاب جه قدر خليل دلش جه وها الله وحلي جه أو منا حد مياء الله يسو جه ضد يشول جو كده في الحيلة كل كله وهو يسول في الخسامة ضعده يهذا الخ غير وجعلوا حكيا للملائكة ملائسي أو العقيدين الذين ملائسهم يقول عباد الرحمن الله رحمن الدوميسها إناسا قبل يقول العقيدين وحكيا له الشهيدو يعقوب شو كأه خلفه أبو ركاد مركهوا قبله ين ملائسوا ميجا أبو ركاد يعقوب شو كأها الله وحليه ساتوكتابو شهادتهم مركاتي جاب بنته فرعان ولا قريب ويسلون قيماً وقالوا وحيداً لو شارحمانه الله الرحمن يهدو دونا ما عبدناه ما اننا نعبد اثنين اسلمت ما نعبد اثنين ما لهم امس بذلك ارتكا ايليهن ما اننا عابدين اي اصنامتي من علم وحوغان انهما ما الا يخصون اني ملاوليان ويا وخا يداهن هدو الله دونا يوه الله صالح نوغان ما نعبد الله ان رب بيدهن dad waxaa jira iraada dad rumaysan oo laga yaabo inay dad fiican soo haystaan sharci fumeeyey iyo iraada fumeeyey iyo labadaba rumaysan marka iraada fumeeyey waxaa weey wax la wixii uu sameeyay dambi baahaday ilaahi baday iraadeeyo dhay ما كأله وحليه وحيده هذين كواني والقدر بيده لشذانه هدوه إله دونه يدماننا عبدنا أسرامته إلهي بدونه يبينه ملك ملك إليه هدوه إله دونه يدماننا عبدنا إلهي بدونه وعلم ومال وقالوا حيدا هذين لو شاء الرحمن الله الرحمن هدو دونيو ما عبدناهم أسرامته ما أنن عبدنا إلهي بدونه الله الرحمن هدو دونيو ما عبدناهم أسرامته ما انما هم ما الا يخشون انما الاولياء النويه الله حلئ اماتينهم وحان وكان كتابا كتابا او من قبله كتابا القران كان كورهي او فهم يغ بي كتابي مسلم سيكون هايسان بلا بل وحا ما wa xa الله وحده مكتاب من قبله، قل من قبله إذا من قبله شرك، لكن سلاه إنه مرتب عن من قبل الكتاب القرآن، الله وحده مكتاب كتاب كنكور رجيب أوج مدوه هايستان، مايا مركي كتاب ما هساني واحد راهن، أبا يوجي يوران يوجي ساسي هان شيرس، يو هذا هذا دبوا واحد كله hadduu sidan aad uga adku adku dhagantay ku dhigteen ma fiicnay yaa hada waxan lagu sheegay qaada way markii dii dhaqan la ma ogolaa diin in laga dhigsi kale dii dhaqanka fiican ay dee muamalatku waa lagu dhaqbo khara laakiin diin laga dhigta lama ogolaa marka saasaynaa allah wuxuu leey amaataynaahum waxaanu seenay kitaab kan kitaabame qabli kankan ku bihi kitaabkaasi muslims ku ma yemchiirto bal ma haystaan kitaabkaasi qaaluhu inna anaga wajidna waxaan ka soo gaarnay aba ana abayogayo ala ummatin diin wayna anaguna ala asarif riyat ko diban muqtaduna ko hanu sanna hibeedade wookadalka sidaas oo kale ma arsalna ma anaan deeri min vain ainoa on, että on olemassa yksittäinen ihminen, joka on yksinäinen. Tämä on yksinäinen ihminen, joka on yksinäinen. Tämä on yksinäinen ihminen, joka on yksinäinen. Tämä on yksinäinen ihminen, joka on yksinäinen. Tämä on on yksinäinen. Tämä on yksinäinen ihminen, joka on yksinäinen. ما أرسلنا ما انان دين من قبل كهورتا في قرية مغالو من دين وحده إلا ان ودريس قال و خي يدا مترفوها مقالدا كيو راخايستي كبري ان انغ وجنا وخان كسوغان ابا, أنا أبا على أمتي دين بان كسوغاناي و ان انغنا على اثار ثلاث كودي وانا مختدون كوديلينه قال و خي يعني قلب ما سا كوتا القرد او ين قاقاركود وا قُل marka qul ba هذا sida dhaw sidoo kale markan nabi ilay muhammad wuxuu yidhi ma abiyogun ba raacaysan aw walow jeetukun xataa hadaan i diin la imed bi ahda kuka hanu badan oo khathoosan immaaki wajidtum aad ka soo gaadheen cali inna anagu bima arsaltu mu xal diin la diree bi sheyga kaafiruun waan ka galawne yidhi fanta qabna waan ka argudani go allayr minhu oo rusushiba looga Kyllä, se on oikein. Mutta joskus on myös oikein. Mutta joskus on myös väärin. Mutta joskus on Mä sinäkin joo, että minä olen. Ja sinä joo, että minä olen. Ja minä olen. Ja minä olen. Ja Ja minä olen. Ja Ja Ja أول وجيتكم حتى أهداني الدين لائمت، بأهدافك تغصن، كي مما كي وجهتم أتكسر قدرني، دشيس أباكم أبا يوجن، قالوا حيرهن، إن أنا جب ما أرسلتم وحلي الدين للدربه ما كافر وكان قالون، الله فل فانتقمنا منهم كأرجلنا، وقاعد أرجله سوشي الله دبي، يأو رعاقب أفراده، ونبي الله محمد مديسي الله عقب لكم سودتشين سك الله رفعدين، الله فل فانظر كيف سيتوكانها؟ عقبة المكذبين كوب يعني علبت هذا. ماركنتي النبي موسى كور يسي وما ده هو ماركين رسول كدينا ولا هلايني تري. لو مستين تقدم بسيجيات كله شرعية ييو. نبات إبراهيم وذكر حسب النبي قال ويجي. قال إبراهيم قال إبراهيم أقول لأبيه أبيه يقوم يترك إنني أنجو براءً بريباً كأهٍ مما تعبدونه وحاء عبد إسحنة أصنمته إلا الذي أله مي فضلني أبوي وفينه ألا سيهدين ويهانون ووضع حق إبراهيم وجعلها كلمة توحيدكم وكايا لإبراهيم كلمة باقية جعلها كلمة توحيدكم وكايا كلمة باقية في عقده علبتيس صدّم ب يعني وكل در درموجي لا لهم يرجعون سعي حق حقه ونخلان لا ولي الله محمد عليه الصلاه والسلام والله شهيد بل ابراهيم حتى ابو الانبياء انتي سجدميس انبياء الذين سقوم بدل اي اول صاديين اسماعيلين باهين اسماعيلين تما بدنا اسماعيلين تما بدنا ابراهيم با ma'ana wu onqa illa lakin alladhi fadarna ibn aabidi hadu muttasili yahayna iyagu illa allahu wa aabidi shire aslan tabaa'a abdullahi aabidi shire waxa aabidi sabarimka illa allahu mooye ma'ana saasun noqnay jaa la ilaha illallah rasul kelimo taranki sida kelimo ku baaqiyo ho ay iska dhaxlayaan umid mid u wu ka wa وفي الوقت حسب الله قال إبراهيم أقول لأبيه أبيه يوم قومه تلكي إننا نعني براهم بريباً كأها مما تعبدون أحد عابده إسان إلا الذي أليه موية فضرني أبوري ويساق بريكميه اللَّهَ الله أبور سيهادين ويهانون حق الإمار وجعلها توحيدة وحكية لكلمة توحيدة كلمة كلمة باقية كهدادة وحكورنة في عقيمة عجبتة صدامة وكولة يرجعون الله لماذا تتبعي؟ حق الله سيسعده بل كوة الكبري متعته ونفرحه هؤلاء كوة الكبري يو اباهم ابا يوغض حتى جاءهم الحق إلى حق ييمد يو رسول رسول مبين وعض الرسول لماذا يسعده و لما جاءهم الحق حقه من قرآن ييمد قالوا حيري هذا كان سحر سحر ويقران كان ييمد wayna nagno bifi siirkan kaafid uu ka galay Allah wuxuu leeyahay qoladan ana ku soo simo ciqaabti kadib dhigay balkee dambi la yimaada ciqaabta Allah kadib dhigo aslaanta caabidayee ilaah ar-rasuul uga dhigay wala subhanahu wa ta'ala xamdi isuu xakamayda ciqaabta soo daadajin ma ilaah rasuul loo diro markan seen uu raaxay rasuul baan u ما تعطوه نفع حيها يو أباهم أبا يو حتى جاءهم الحق إلى حد ويجمد القرآن كي يجمد، يو الرسول ورسول من رسول لمدي سواده تعرفون الله، ولما جاءهم الحق حق مركو يجمد قالوا هذا كان سحر القرآن كل شيء يعني، وسحر، وإن به سحر كان كافر وكجالون، وقالوا ولبوا حي لهن، لو لا هل لا نزيله، محل هذا القرآن وقرآن كان على الجدول النين أو من القرية من احد القرية تاني لبدهم قالوا ميت داهم ما كي يطعيف نكاس عديم إنه مركا قالوا وجوابين أوهم يجا يقسمون قريبنا يا رحمة ربي كربي قال رحمة دي رحمة ما يشدون يقامدين ميا يعطوا حكومة نحن أنا قسمنا قريبني بينهم بدهم داهم عيشتهم نلاش في الحياة الدنيا نلاش والرفعنا وان قرية لبعضهم قارك فوق بعض قارك كذا درجات وان كل qarnu xoolo badan baan baa seenay qarnu xoolaya iyada taqeed inuu ka yeesho badhum qarkood badh qarkii suqriyan wax lagu tasarrfo alla dhifsado xidmada islissu warhamatu rabbika rabbika alrahimati sa khayru ka khayr badal maayid cun waxay roorinayaa taay dabacneyd waxa way waji hore waxay Fusulina ahaya ja bashar. Markkasiaalkan ubeaudina uhaida. on diraya. bin al-muslimi uvi usi. Leveden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 كونوا بعهينه وأدعينه، كونوا كونوا حوله الشقيين يبوا سكر. وقالوا حيدا هذين، هل لا نزيله؟ هل لا نزيل محل وجود الجموعي؟ هذا القرآن القرآن كان على الهجول ننآ من القريةين محد القريةين اللي هذا قرية مدة عظيم إنه وين؟ قرية الطائفة هذي هذا مكاد. وحول كده العروبة بن مسعوديو، ولد بنو غيره. أنت ويل الله وحول ياهم يجا. ياقسيمونا قيبي يا رحمة الله ربك ربكالرحمة دي سياهية يا بينهم رحلا زمعيشتهم ولا شغله في الحياة تدري نولش عندهم والرفعنا وان كوريا لبعضهم قارقود فوق بعض قاركة درجات وان كره لبنان يسيني ليه تخذا إنه كياشوا بعضهم قارقود بعضه خير وكا خير بدن من ما يسمعونه، هاي أورورية رامدالو الرسول نماذع، رامدالو إسلاة نماذع، رامدالو الميدلأف كي يجنة ذا، وحناك أورورية نفرح بدن ودم، يا كا خير بدن، ولولا يكرون ناسو، علي هادو سياديات يظهرونا اي كفولان ولي بيوتهم غرييودانا وحان يي له ابوابا البابه وسرورا سريره علي هادو سياديات تاكون اي كدكيكسدان اي ويسفروا ذهب ايضا قال هادو حوهي هادان ددكو الدنيا, قيمة ان الهين الدنيا هادا ان الهين دي قيمه انين لهين الدنيا لا dee la dhe xoola ku wa sa xoola haysto sa marka allah wuxuu leeyahay adduunyadu qiimo ma leeyahay marka gaalada wax xoolad badan oo la siin laha wax dadka laga inay hadirka dad far badan oo waxan ognahay uga baxay xoolo quliyahan nasarada ah ee melo bulmanka yimaadin is diin ay dadka u sheegaan male moqto ربي nabi isa rabi allahaga rumaysan maay nabi isa tassarufi laga rumaysan maay diin ay dadku sheegan male xoolay dadka ayaa qaar badana diintaa bil ilmo hayneey lan joogaa aduuga halisay waagii hore Allah wuxuu leeyahay waliya ay kuuna naaso dadku haduuna ahaan lahayn umatan waahidan hal jamaacaduna isugu oo gaalnimada la jaalna waayliillaah liman ahad suqufan sanqaaf waadista kore oo min firdaatin firdaah iyo maarij salaamo ay kufulaan ajju yadu inay qiimad lahayn gaalmada si kale loogu ma diida ya gaalada in dadku raacan baa laga yaaban yahay wali buyuutiim guriyohoodana waxaanu seegina albuaban albaabo iyo wasurura sareero ali hadu shadiy tahay ku فرحته كل ذلك ان وحالي يا كل ذلك وحا سوضني لما متاع الحياة الدنيا نوصان غابن فرحته دي وين والاخره الاخره عند ربك دبيغاكتيسا للمتقين وهي سناته اخره مركيلت عند ربك للمتقين والاخره اخره عند ربك, ربك أكتسى للمتقين aakhiran iriis ugu dhiibay helayaan oo jannadii ba helayaan marka gaalada waxa xolaha ay haday sameeyaan ihsaan marka ay sameeyaan adduunka lagu oo nala joogay Kaudba jedunet jitse kawal-għajd, ja jedunet jitse kawal-għajd, ja jedunet jitse kawal-għajd, ja edunet edunet edunet